بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدد صقم فألذ وغب كف كف بك والرجز فاهجوا وما تمنوا تستكثروا ولربك فاصبر فإذا نقر فينا فذلك على الكافرين غير يسير I'm not afraid to say. قَدْ رَفَقْتِ لَكَ إِفْقَدْ رَثُمَ مَقْتِ لَكَ إِفْقَدْ رَثُمَ نَظَرَ رَثُمَ عَبْسَ وَبَصَرُ ثُمَّ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 بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ ألا